موقع فنجان الفن المقاومة تقصف وتعلن هناك مزيد من المفاجأة نأسف لقد قصف التلبية شادي البوريني وقاسم النجار اضرب تل ابيب اغربها والصهيوني يرعبها يا بتعمر يا بي اضرب اضرب تل ابيب اضرب اضرب تل ابيب لازم تحرق يا محتل الفلسطيني ما بيندل ما بدنا عدنا ولا على بدنا نضرب تل ابيب يا بدنا نضرب تل أبيب يا جيش اسرائيل الغاشم كله الا غزة هاشم هيواجهك الرد الحاسم واضرب اضرب تل ابيب اضرب, أضرب انصرف صف بنصقط ما حاول ملجئ عبناها يا فلسطين اتباها واضرب اضرب, بالأبيد اضرب, اضرب, بالأبيد اضرب اضرب اضرب مستوطن يا ابو السوالف بالملجئ متخبي وخايف شعبي كله بصوت عتف اضرب اضرب ازلخسله بعد الغره وبعد الظلمة لتنياهو يا ابن مالك في الملجئ متخبي واضرب اضرب وابضرب انا أضرب أضرب. أضرب أضرب. بالأبيد. أضرب أضرب. بالأبيد. واضرب اضرب الجمري ضحى دمو بغلس اللي كانت شغله وهمه والفصائل البعض دمو اضرب اضرب اضرب اضرب جهز حالك يا اسرائيلي بعد الغارات اللي ثقيل مش رايح تتهنى ليله واضرب اضرب ana ozram ozram ya Rabbi zmi almajora, sewetu İsrail istora, hayha mil كن طمي شطوره في عبد القمي دمنا ذالي مش دمي بدنا نضرب كلابين بدنا نضرب كلابين الخالي جمليات وشاطر بس بتعمل لا تنفع لا تصريحات وبدنا يضرب كلابين انا اضرب ما بدنا نهادن ونساوم اقسامنا في غزه هاشم يا بنقاوم يا بنقاوم اضرب اضرب كلابين اضرب اضرب أضرب, اضرب يا قسام خل الصهيوني ما ينام حتى لو طلب استرحام اوعة ترحم بالابد اوعة ترحم بالابد اضرب اضرب يا فتحاوي شو بتطلع في ايدك ساوي طفاوي ولا غزاوي بدنا تضرب بالابد بدنا تضرب بالابد يمسون الجبهة الشعبية بدنا عملي لو حي حي حي الجبهة ويا اضرب اضرب, اضرب بالابد اضرب اضرب سرايا ما تنهزي العرض براجي ما صاروخك مصنوع بغزي وبدنا يضرب تل أبي وحيوب يضرب تل أبي قصفوا السودان وسوريا وضربوا أسطول الحرية ولما ضربوا الغزاوية غزة ضربت تل غزة ضربت تل في مناجي النسوان يا مفازولي برمال اتخبعتوا مثل الفران وأضرب تل أبي وأضرب تل أبي يا فتا عدهامي في الاربيجه له هذا عين نصوب على الدبابه اقصف اقصف قلابي اقصف اقصف قلابي بتانيه هو عمل وقع شعبه بأكبر ورطة هي ملثم يا ابو الحطه اضرب اضرب بالأبيد اضرب اضرب بالأبيد لو استدعيت وجول لا لا الثاني بده يرجع راسه ثاني اضرب اضرب قلابي أضرب, اضرب اضرب قلابي غبتهم الحديدي طلعا تستوك صارت قبة بلاستيكية اضرب اضرب تل فجر فجر تل يا صاروخ الفجر اتفجر في الكنيسة والمعسكر الله هو اكبر الله هو اكبر اره برهي فجر فجر تل ابي عصفارات الانذار طربت عكا الاغوار هاي شعبك يا ابو عمار بيضرب اضرب حملي شروشة بصاروخ قراتو كاتيوشة اكصف اكصف تل أبي دمر دمر تل أبي من غزة هاشم وتضفق من مصر العزي والعفي يا شعب توحد بكفة واضرب وضرب وضرب اضرب تل أبي واضرب اضرب تل أبي اسمع اسمع يا موسات نصر الأغزة بتنحاس عنك رحتك طاح الغاز الله يهدك الله يهدك تل أبي القدس لما فول نطلع شوكه نطلع شوكه يا أبو ما زن روح توكل إعلن دولة ولا تسأل خلفك اليسار ومشعل اضح اضح اضح اضح موقع فنجان الفن, الفن. الفنجان دوت نت